أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه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 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إلا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا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 ومن يقتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يَوْمَةَ بِيضُ وُجُوهٍ وَسَوْدُ وُجُوهٍ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 ضربت عليهم الدلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذَلِكَ بأَنلَم كَوا يَكفُرونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقُتُون الأأَم باء بِغَيْرِ حَ ذَلِكَ بِمَا يصَو وَكَُوا يَتَدون لَس سَو من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا ابطانا من دونكم لا يملكون خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواجم وما تخفي صدور وامكبر قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ يَا قَوْمَ تَحْفِلُونَ هَأ أَنتُم أُولَاءِ تُحِبُّونَ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 إ تَم سَسكُم حَسَنَةُ تَسُؤهُم وَإِاتُ صِبكُمْ سَّئَةُ يفْرح بِذاَا وَإتَصبِرُ وَتَتَّقُ لَا يَبكُمْ كَدُ وَمْ شَيئ إِى الله بِمَا يَمَلونَ محيطُ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 وَمَن يُصْرَفْ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَ غَمًّا فَيَنقَلِبُوا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وَتَّقُ الل غَلََ عََّكُ تُفلِحون وَاتَّقُ النَارََّت وَإِدَّك لكَافِرين وَأَطعُ اللهَّ غَ وََّسُولنَ عََّكُ وَسَار يعُ وَإِلَ نَقف وَةِّروبِّكُمْ وَجََّةِ العبُّ والسَّموَاتُ وَ الأغُُّ دتْ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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنلات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 وَتِلكَأَامُُ داَاوِلهابَنًَا اللاسِ وَنَقْلَمَ اللهَّغُ الذيينَ آمَنوا وَاتَّقِدَ مِ قُم شُ غَدَ واللغُ لَا يُحُّ اللَّادِمِين وَل مَ حسَ اللهغُ الذيينَ آممَنُوا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ سَبَقوكُم مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۚ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنُونَ لَوْلَا نَعْتَمُ قَدْ نَأْتِ القَوْمَ فَقَدْ رَأَيْتُمْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِن مَّاتُوا قُتِلُوا قَلَبَتْ رُمًى عَلَاءَ حَاقًا بِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَنَّ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كان أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله تواب الدنيا وحسن تواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا فتطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 اِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَنُونُ وَلَا أَحَدٌ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون غلنا من الأمر من شيء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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اِسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا يعودنا ما ماتوا وما قتلوا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 وَل يَم قُتِلتُم فيِي سَبللِ أَ مُتُم لَ مَغَِّةُم مِلَ اللههِ الله وََحْمَةٌ خَيرٌُ مَِّ يَجمَعون وَلَا يَم مُتُم أَْقُتِللتُم لَلَ اللهَّ تحشرون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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يُنصَركُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 فَمَنِ اتَّبَعَ رَضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ مِّنْ عَدْوَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قَدغًان اللَّهُ عَلَ المُؤمِنلَ إِبَعَةَ فِيجِم رَسُولًا مِنْ أَافُسِِم يَتْلُ عَلَجِم آياتِهِ وَيُوزَكهِم يتْلُ عَلَجِم آياتِجِ وَيوزَكجِم وَيُعَِمُ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مفليها قلتم أن ما هذا قل هو من عند أنقسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين وَقِيلَ لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للخفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم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 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة مِنَ الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 يَا لَمَا نُمِّل لَهُمْ لَغَمٌ لِيَذَادُوا إِثْمًا وَلَغَمٌ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطيب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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما بخلوا به يوم القيامة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 فَكْتُبُ مَاقالَاوا وَقَدْْلَغُمُ الأأَنبَ أَ بِغَيرِ حَقُّ وَنَقُلُ ذُوقُ عَذَابَ الحَرقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَدكُم وَأَن نَ اللهََّا لَْسَ بِضََّامِ للِعَبيدُ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 قُل قَد جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَتَكْذِبُونَ فَلِمَ قَتَلْتُم مّوهًا إِن كنتم صادقين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 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مُنْقَطِعًا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا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 فَنَبَذُوا ذُرِّيَّتَهُمْ وَاشْتَرَوُا بِذِيَكْرِهِمْ قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا كَانَ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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ يَتُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهَ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّا إن سَمِحْنَا مُنَا دِيًّا يُنَا لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبَّنَا بِكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا وَلَا رَسُولَكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ إلا لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين آجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرا لعنهم سيئاتهم وَلَا يُدْخِلُ نُغْمًا لَاتِيَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواب جهنم وبئس المهاد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 وإن مِنْ أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أن إِلَيْهِمْ خَاشِعُونَ لِلَّهِ لَا يَشْكُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ شَكْرًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَسِيرُ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن يا أَُّغَن سُتَّقَُّكُم الذي خَلَقَكُْ مِنْ نلَفْسِ وَحِدَتِ وَخَلَقَ مِنْهَو جَغَاء وَقَلَقَ مِنْهَ جَغَ وَبَتَّ مِنْهُمارِ جَلَ كَكثيرًا وَالاتَّقُ وَغَ لَذ تَسَ أَنُونَ بِه وَأَحام إِن اللهَّ غَكَانَ عَلَيكُم رَقيِيبَ وَآكُ يَتَم أَمْولَم وَل تَتَبَدّنُ خَابتَ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إن له كان حوبا كبيرا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 ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ فِدَئَةً قُرَّةَ أَعْيُنٍ لَّن يَحِلَّ لَكُمْ فِيهِنَّ شَيْئًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ منه نفسا فكلوه هنيئا مريد ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا محروفا وَبتَلُ التَمَا خَتَّ إذَا بَلَغُِكَ خَفَ إِ آلَْتُمْ مِنْ لُمْ رُشْدَ فَدَفَعُ إلَيهِم أَمو لَغمْ وَلَا تَأقُلُ وَ إصَْافَ وَبِدَارًا أَكبرَرُ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 لِلذَّكَرِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلذَّكَرِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ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 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُ النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَغٌ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورس كلالة أو امرأة وله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 وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك الفوز العظيم ومن يحص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب بهين واللات يأتيَ الفَاقِشَةَ مِنّ سَائِكُمْ فَتَجْحِد وور لَهَّ أبََةَ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 فَإِنْ كَتَبَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ أَنْتَ وَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا ثوبة على الله للذين يعملون السوء بجالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 لك اعتد ما لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا نساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمحروف فإن كرئتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا فَذَكَرَ زَوْجًا مَّا كَانَ زَوْجًا وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ لَقَطًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ آتَاهُنَّهُ رَبُّهُنَّ حَقًّا وكيف تعفذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُدْرِمَت لَكُم قُم مَ رَتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَّ تُكُم وَخَلَةُكُم وَبَنَاكُ الأَخِ وَبَناتٌ الأُفْتِ وََُّهُكُم الَِّي وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم مِنْ لِسَائِكُمَّيدَ قَلْتُم بِهِمَ فَإم لَم تَكُ دَ خَلْتُم بِهِم فَلجونَا خَ لَكُمْ وَخَلَ إِل أعلمكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إلا الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم